لا تضيق ضاقه الدنيا لا تضيق ضاقه الدنيا لا تضيق ضاقه الدنيا عليك لا تضيق ضاقه الدنيا عليك خلي في صدرك مكان وعيشه طالع العشر اللي صابع في يدك بناشر سبع والأول شبه لا تضيق انضاقة الدنيا عليك خل في صدرك مكان وعي شبه اطالع العشر اللي صابع في ايدك بين عشر صبع والأول شبه لا لا تضيق انضاقة الدنيا عليك خل في صدرك مكان وعي شبه كم وضع لكن كم مضايق يشبهك لكن يجي كم مضايق يشبهك لكن يجي كبه بشاشة واللقاك تبشبه يمكن اللي في يبقى دوم فيك بس عود حالك ولا تنشبه كم مضايق يشبهك لكن يجي كم مضايق به بشاشه واللي قاكت بالشبيه يمكن اللي فيك يبقى دون فيك بس عود حالك ولا تنشف لا تضيق والله قد الدنيا عليك خلي في صدرك مكان وعيش برو نصر يا Acon sabre yom rabke yabitli Kassabar miftaah Khair ddeyish bah Oan ghidal mabhi Leda kirtik shriki Killa mabhi Ma yifidinne bish bah Acon sabre yom rabke yabitli Kassabar miftaah Khair ddeyish bah لذكرتك شريك كل ماضي ما ما يفيد انشبه لا تضي ضاقه الدنيا عليك خلي في صدرك مكان وعيشه دموع وعيش اللي تخطت الدموع اللي تخطت الدموع اللي خطت وجنتك الدموع اللي تخطت وجنتك اصبحت تروي لاراض المعشبه ليش تروي هالشجر من مقلتيك والشجر كله نهايته خشب الدموع اللي تخطت وجنتك اصبحت تروي لاراض المعشبه ليش ترويها الشجر من مقلتك والشجر كله نهايتها خشبة لا لا لا تضي انضاقت الدنيا عليك خل في صدرك مكان وعيش بك